قلبي بس لحسينها بنيد قدقت يلها قلبي قلبي بس لحسينها بنيد قدقت يلها لما ننسى انا خليل بدي يصير بدلي لما ننسى انا خليل بدي روح البلي جسد ما احب غير ابد زيان روح البلي ما غير حب غيرك ابد حبانازل بالقلوب مني ما مر بتعب حبانازل بالقلوب مني ما مر بتعب انا ما قدر انا ما قدر بتعب انا يمه انا يمه انسعد انا ما قدر انا ما قدر بتعيد انا يمه انا يمه انسعد قلب قسمت اله نص له وهم قسمت اله نصله وهم نصله كمل النصينها كمل النصينها نصله حسينها بنيدق دق تينها قلبي بسله من من منك العمر ردوه اللي البس ينطرضوه اسمار قن الورد بيهش دم الهوى بيهش دم <تصفيق> منك العمر ردوه اللي منك العمر ردوه اللي البس ينطرضوه اسمار قن الورد بيهش دم الهوى اسمار قن الورد ريح استمل هواء هو روحي هو روح مهجدي هو طيف هو طيف وصحوتي هو روحي هو روح هو طيف هو طيف وصحوتي جنى شالت حضرته شمس تغرق قبتك جنى شالت حضرته شمس تغرق قبتك كحلت يالها يطي بس لحز يالها بيدق دق يالها لو ما انسى خلي ليش السبب ديلي لو ما انسى من العمر هو انقص الصدور عن ما حبته <وهيبته> <أمر قليبي أمر <أأمر> قليبي <أمر أأمر قليبي> امور قلبي امور امور امور هو اغلى من العمر هو انفاس الصدر هو اغلى العمر هو انفاس الصدر عن ما حب توهيبته امر قلبي يا امر عن ما حب توهيبته امر قلبي يا امر يا حبيبي يا حبيبي قلت له فيا سكينه فيا سكينه كربله يا حبيبي يا حبيبي قلت له بياسكنا بياسك افكار بله روحي لو شالت حناني روحي ما اريد نهااني تروحي لو شالت حناني روحي ما اريد نهااني ابتعدني وينها ابتعدني وينها جمر الها دي دقي دقي الها جمال خليل بيشي سر بديل جمال انسان خليل من من منا ما احس بملال وحق حادرنا ما احس بملال وحق حادرنا كل كيال دقيقه اكتبيله بالمواصف الغزال كل دقيقه اكتبيله بالمواصف الغزال مننا ما حس بملل هو حق قدرنا الفحل مننا ما حس بملل الفحل كل دقيقه اكتبيله كل مواصف الغزل كل دقيقه اكتبيله الغزل Qalbi qasamt ilah nuss ila wahm nuss ila qalbi qasamt نص لو هم نص له كمل النصينها املا النصينها بسلح حسينها بين يدك دقت ينها شوف بسلح حسينها بين يدك دقت ينها لو ما ننسانا بصوت الرادود علي الكربلائي كلمات الشاعر علي الشمري الهندسه الصوتية والتوزيع علي الجزائري تم التسجيل في استديوهات أقمار الطف للانتاج والتوزيع الاسلامي